وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَمْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ حِسَابٍ وقال رجل مؤمن من اهل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذبوه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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن وخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعهد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر نقطا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار مَقَامَ فِرْعَوْنَ يَا هَامَانُ بِنِي صَرْحًا عَنِّي أُبْلِغُ الْأَسْلَالِ أَسْمَاءَ السَّمَاوَاتِ فَاطْلَعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَمُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُّيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَادِ